يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتبا إن لم يكن لها ولد فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَتَيْنِ رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلّ شَيءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدِيَ وَلَا الْقَلَائِدِ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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإفن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب